الشعب دال يصبح يدهدها ربنا فكتنة في الأنبياء السلية يدعم للصوب صوبه أحيث عشر ربنا يرجع لي ربنا وكذلك يتنسوا أيضا تألم ربنا السابق ان نزل حيب أسويكين انها يشوبه لا ولا شعب يهود وكلهم الحيب ربنا سيثلط عليهم ها الملوك اللي هو الثاني طبعا انتوا عارفين الخريطة 19 رئيب كلا فوقيها يبقى عشور ثمانة للعراق سوريا فتت وعلى الشرقة الشحة نملكة بابل وبعتين باست نملكة مجلسة فتلعية برامة فتت دي والبابل فمن هناك في ملوك ما انتحت اللي حصل إن حصل اثنين شاب شاب يعني هي بين الحرب وبين السابر. الحرب او بلد الحرب بلد هي خلاصة سماوث له إسرائيل ما يتبهن تكلم يعني لو قشور حرب إسرائيل وضربوهم بعد شوية رجع إسرائيل بيشد بخلو مرة ثانية كلام يوم من زنان يجبوا الملك المجل واسد المجل وليل الملكة الله والأمر ويخدوا رؤساء الشعب والقاضر ويخدوهم من قلوب من البلد ويخدوهم يدون من البلد هي الأسلام المسكنين غير أسرع رسم الأسرع يعني يمكن يأخذ بلد في حالة يأخذ كل الناس اللي فيها أو يلوهم هناك في بلد ثانية فدوء السابي رهيب جدا فالسابي حصل مرة فيه أولاً حصل لما ملكت فيه السرايب ما كان قمت فالأول جولت كانوا بعدها عرضونها خط يمكن ملوك يا كان أحسن حال شوالك فالسابي الأول حصل رهيب وبعد ذلك فترة غيارة بتاعك مثلاً 3-4 مدوث أصل الثابت الثاني بتاع نيس الثابت بتاع إسراهيم أصل في وقت من فوق والثابت بتاع يهودا أصل بوقت مملكة الدول. خلاص؟ وضع من وقت 20 دول ف... لو أحد هنسم سأل الله رزقه ندرك في الأندية كلها ونروح أحد لذيه هنسم وكأن مجموعة من الأندية كانوا بيتنبأوا عدنا لي السبت ساء جاء لي نفسه مجموعة من الأندية تنبأش أسمع ودولك عيني كان أصعب عين مش عليكم عينك وأنت كاتب السبت تحت جاء لأنه هو يعني بقين أنه هو سائف الهالات اللي حيقتك وعملان يترك وقوه يناس إدحقنا التوب رباني وإنك رباني إيه إدحق إيه؟ يسا نفسي يوم يا حبيب ربه ربوه على وقته ارمس السجن ارمس مقير جميعا وهو طبعا كان لسا عبرك يعني مؤثرة جدا يقول أستائي سجعني أنا قلبي وجعني لا أستطيع السكوك لأنه جميع سمعت السود في هتاق الأرض أنا سامع هم طبعا مستمعين لأن النبي يعني يحب لي كفي أبعض منهم فهو سامع ففي أنبيه تنبأه أثناء, أثناء السادس في أنبيه تنبأهم في السادس ودرج حليفهم كانت وقت طبعا لذا في ناس لما رأى السادس الله جايت حيوة اللي استغل في زمان الكويت زيي واحد راح حياته في بلد ثاني وربنا فتحت له بابي ااا الجواز وعمل عيله يعني وفي ناس تراقب تتعب يوصل ثانيه يواجه تحديات واحد جاي من السليم مثلا كده ولو خطير ده مثلا مثلا يوم مثل شعره في وصره عينه وأبغضه مخلوع ما هو مطلوب يا بعير جل ام اللي كان بقى فيه في الساد وجلة اللي أنا أهم لما يذوب نبع المسموم تكريم على أقدام هل آل إيه ها على أنهار ذات الأنقى لسنا عندما تذكرنا إيه في الجنة. على السطح على الثني بكراتنا تسألونا مثلا نسبح في الصحر رب. كيف نسبح في الصحر رب في أرضه من الناس اللي تنبقه في السابي بقى عند تحكيات أنا مثلا مقاليتم كنت تتحدث في السابي بطلهم بطولة حكيات ودنيات وفي انبياء تنبقه بعد المين. بعد الساب بعد مريضة وبعد السلامة السابي أولاد بعد وقعد سرعين ثاني سرعين ثاني اللي حد موته في سرعين ثاني أرميه حدكها وما كانت ستابيه لسه حدث يعني هو كان في هو كان في ال هو كانت ستابيه ودنياد حدث قلت عدى سرعين ثاني وثيث أولاد ده كان عندي حدث وقفة رحية جائعة جدا. جائعة ستابي بكتر على مستوىينه السابي اللي هم رأخوا بلادي السم المعنين واستبي ان الشعوب لسه ما هاته المشيح فاستضع حد الرجوع من على مستوى على مستوى الرجوع المستعلي بجعنه اللي هو ايه كان كانت ترعين كانت واضطبي يحدد معاد نجيل النشيح الوحيد اللي حدد معاد نجيل ايه النشيح الجط هو ايه ده ايه اجنبني على كل حال كان بعيشه مراره انه هو كان بالتحذر من ربنا وبالتفاعد المتقلم سبيل امتجاك يعني ممكن انت تكون انسان عادية السنة بتكوني وصالي تستيجي احضار بالدسل التثنوني مصر الوقت على ديك التثنين وانت انسان سايك وممكن انت بقلبة وفلك سايكة مثلا جناس بعض عرب ربنا. أولاد كثير بعض عرقنة عائلات مسيحية على العرقنة سعيدة قلب نبي يقول يحصار لستكلم في تركولاس من النبي ما مصير أصوية تخصي وتنعمل قريبي إنهما بعض عمم وليوما تنتعيش في الحاجات الخالية ليه سكيت النبي يعني النبي جاي من قلبة قلبة يقول لنا سميدة هروسة رسولة الكبيرة ان لي وضع في خلبي لا من خطر في وضع هذا اخواتي اقترداء حسب لي حسن هذا ليس الشاب هو الحسن اللي سنبتع طبعا حدل الشب اليك و اليك سنبق من اسمعنا او قبل الخطرة بسيطة حسنية وغرمية و هوكا و يؤين قلت كل ذلك الاب يتشغل الصدر بسيط وعبده وميشا ونحوم وحبطوك وصفنية قلت كل ذلك الانبياء احنا بقى مروا عنه مروض تريح هوتا ويقيد وعموط وعبده وميشا ونحوم وحبطوك وصفنية عموط وعبده ويونان وميثة ونحوم وحبكوخ وصفناك دولة تنمتوى أسماء السبي أو أدنى بفترة بسيطة أدنى بملك أو أدنى يعني دولة تجازة صدرات لكن في اللي عايز في فترة السبي زي أرنية وزي حبكوخ مثلا اللي تنمتوى في السبي ثلاثة واحد كان متنبأ شوية قبل ما يسقى وراح است نحوم وحثيال وذنيم نحوم وحثيال وذنيم وبعد است أتى إلى مريضهم في ثلاث أنبياء من فرق اللي هم حج وذكريا وملح أنا بس بدون فرق حج وذكريا وملح قلت أنا أول اللي خدنا دي عشان ان شاء الله لما يجي تعين أبو من البيان. يعني رعا هو كان ثاني وقت يعني يكفي أكثر كثرة سبقية تكون كده عن الموقف إزاي وبعد دنيال دنيال ان إزاي في بعضهم تنبأ أدل وبعض واثنان فإن كان أكون رقص صبع أبنى في مع بعض التخطير دانيال النبي دانيال تنبأ في تستمع يعني جاء لأولم الرسيل أن دانيال رقص ثاني عشرين اكتريني باري عمديني كانت مغاية ويجتنب في يا بريد ويجتنب في كراء ويجتنب في كراء من حق ذلك الهيئة من رفع الله طوال من جميل هذا جاولد والذي يطلع الرحلة ويطلع حد على ويطلع هنا ممكن نفسه بس يومين ثلاثة ثلاثة كامل عبره حيث انا بكلمت عن رسطة الوسائل فهي عرض غريك انه هو تتكدي رفض هم يعطل من مصارد الملك ويشرب مصمري مصروف ودية العملية تي وحدها تورجيز تجل ودية ذهن يروح يقول له المعدات ستيرتني في اثمان انت عاوك بالملك يا عزبني معوكي قال له طب جرب عبيب ثاني يوم عاشد ستير اترق اترق ثاني عاشد ثاني ستير اترق ثاني ستير يقول له جعل السيوم باكت له احسن هو كان كل ما اادار ربنا من البدايه اني اعتقد هو في ترى اني فكرت مكان ياعقله فكر كان بتقمرت بقى يعني خد بيها انا اللي ما يفك فكر اجري ولبس وخليتني توقف قلتها يا بس حضرتك كده انت كويس جدا يا يا ربك اتفرد اه نعم دنيا تتزع عنك دنيا كان بيقول يحكي الحلم للصف اللي يعني يقوله الحلم مدال الحكم عيوك نهارة من ترانون جاب السحرة والله الحلم كان كل واحد بسكيله أيه أي كلام لكن ترانون قال لا أنا أتحاولي الحلم وكان في واحد حكيم يدي يقولي الحلم هو الحلم فلا يمكن دعا فيه الحياة، كان شكل بارك ويقول لهذا شكل لانتهيه مصورة يعني شكل نقضي شكل شكل شكل شكل إلا نفلقيته الشيان بس يتللل ما عين الموب قار في الأكس بس مثل الشكل المسيح مغبوطة للجين لكن واحد يكون مثلاً ساعه بستة عمل فيه مثله وبعدين اتكتله مثلاً يلا واحد مثلاً اسمه مليان قوية وعلبة ضعيفة يقولوا لازم تكس تعمل فيه صح أو كون يكسس نفس ليه عشان أو عشان ما نمرقنا أول من يوم كتبنا قولي الصحة وعياها وع ف... ولا لك بلات بس في فيام ده من من أكل رجاجة التوجي أرسل مجاجعة التوجين يقوم الأكل في فيامه ما يثالوك في يثال ما يعاني الأكل هاي التكير حيبقى النهر وبعدين نظر مجردنا في, في الجميلة إنه موط ربانا يعطي عن الإنسان يعوض الحداياة توجي نت ممكن أني بحب جنيا جدنيا وانت حتقبوك هو أنا بحب دنيا لاني كان اولي ثاني هريك ثاني هو ده اللي مكثر قاعد فيها أكبر في ال70 سنه رحمه الله ده هو اعظم شخصيه في مصر كلها فانا هم كان على عاتق الرجوع وهو كان كان كلامه كله احب دنيا قوي جدا وكان ربنا يعني الملك لما كان ينادي جمال يقول له يا جمال ايها الرجل المحبوب الصواب من نص دنيا بحلاوته ابن الملائكه اللي بتحب تصعد تصيح واحد من الملائكه حب تيجي تصعد من هنا وتقول ايها الرجل الايه المحبوب لحد في الجناب الاسرى استنى بالاسم ايها الرجل الايه المحبوب غير اللي. غير ده الحاج السنه الوحيد اللي هو ان تنبع من تنبع ان هو كبيرة من حيث يلاغي وطلبه حاجاتها لكن الجناس اللي اتتنع المسيح هي والا ايه تعبيرات طبيعة مثلا يتتنع عن المسيح بالاسم كده المسيح صدوثي وصدوثي المسيح واتتنع على نهاد مجانب واتتنع على نهاد صلب تعبير محدش قوي ابدا دانيال اتنبا عن المسيح وقال ان هو قسم المدون فالتعبير ده من فيس المداني مكتوب منه كتابين بالطاقه دانيال في قال ان من جه نبوءات من كده لما جه يتنبا عن المسيح اسمه الروح من فدنيال أقولك يعني دينا متربيه انا في سيرين حد جديد جدا من حبك ده لا مشهد كان وفي كده قوة وحيويه مع وجع ولوك وفي تعصب بالليل بدا يتجدد على ربنا فوق الواقع وخد من الجبال ربنا كبير خالص لدرجه ان هو لما رمى ملك طبعاً الملوك أسرام كنياني وبعدين ماتن ثمي سيوه بقى سلامي السيوخ يومي الأيام عاما لسيوه نطيبة تانية عدو رموش جربة وبعدين يجي الملك بعد ما رموش في جبل وثوث عليه آية تانية الملك يقول له ايه سناد الملك بايه بسوط يا هالكلام، الكلام بتعبود نجس من الاتو، ليه ده؟ ليه ده؟ ليه يتكلم في الأمر هذا؟ ليه؟ أنا في الآخر دنيا بس أنا رأيت الناس اللي أبعدهم في القانون، لكن أنا أعرف إنه هو حي نجس، تفضل تصدق حتى للملك إنه هو رأى في, في, في, في, إن في الله دنيا، أما عنده Historic's justice.. في الموضوع الكبير ي Lalits نحن نت whose Esp comic, سنستحن أن أطفال دانيال لتحويل من أهلاك من أمة إشعر viele ومن أولاك القيادة فأنت непلت for his أول حلم يعلمه إشفال الج повhu وحدث الرابع أنه نتبه المن Suffer who الرؤية الثالثة في الإسحاح الأوليين الثاني الثلاثين واربعة وثاني الإسحاح الثاني الرؤية هو حلم انه في تمثال عثين اجابت ان يقول الوقت اللي يكن اسم الله مباردا او ما يتسلم على التمثال. لأنه له الحكمة والجبروك وهو يبير اوقات الاثنينة يعز الملوك وينخذ ملوكا روحه اثناء حكمة ويعلم العارسين كهما هو يكسل عماعة في يعلم ما هو في السلمة وعنده يكسل نور جياجة إليه أحمد هو أسجح الذي أعطانا حكمه وقوه وعلانا من آن ما طلبناه منه لأنك أعلمتنا أمر الماضي من أجل ذلك دخل بنيانه إلى ألوح الذي عينا من آنك بإبادة ستماء ذلك مضى وصل له لا تجيس حكماء بابل فتخلني إلى قدام الملك فأبين للملك التعدي لأن الملك كان موي يقتل كل الحكماء لأنهم عرفين في حلم الجامع يبقى حتى شيء من النقص الوصيصة إن إنسان واسد كويه ومتصف بربنا كان سبب في كميجات كل اللي إيه الحكماء فتبت أبعر عرفته قال لي بنيال تقول لي اتبقى. فالفضل يتكلمه تاني برضو ان رجانه بقوله لكن يوجد الاج السماوات كاشف الاسراء وقد عرف الملك يقول هذا ما يكون في الايام الاشياء كل ما اكتر على يا رأسك عليك راجع ايام الاسراء يقوله التمثال العظيم هل جاهل جدا وقف بالك ومنزل رأسك من ذهب قيد، بذر وذراعين من صد، قصن وقصبه من نحاس، ذهب، قصب، نحاس. ثقب من الحديد، رجليه صوم الحديد، قطبة قطنة. بعضهم من الحديد والبعض من ذهب. ثقب الحديد لما اتكرر ذهب في, في بعض جدا يعني حديد على ذهب، أي قطب غيره. اتحطير من فوق ده صدف حديد وتحكم خذف على ايه على حديد كنت تنظر الى ان قطعه حجر بتنيل حجر كده اتقطع لوحده من غير ما يش بينه حجر بسرعه او رد كده وكنت في دي غلط فضربت الكانين في قدمين اللذين حديد وحجر فمساعة حينها إذن الحديث والكذف والمحاس الخضرة والكذف وصارت فعصافة البيضة في السيس وحملتها رئيح فلم يوجد له مكان أما الحجر الذي ضرب الكمسال فصار جبلا كبيرا وملأ الأرض كلها آزة والخلم قال له مظلوط؟ قال له مظلوط أيض الحلم لانت عيش اللي انت قلت له قال له ويجا الحلم ده قال له انت خضر الكذف والكذف والحاجات دي كلها دولة امواع من مملكة مملكة الثارث وبعدين مملكة بعدها سبع مملكة الثارث وبعدين مملكة الثانيين وبعدين هينجي من الغرب كما في مملكة ثانية يعني هي المملكة في حفلة وراء بعضين احد اقولت عليها بالتخصيل لما مدرسهم تاريخي يعني لازم مدرسهم تاريخي تاريخي لما تجيبني حاجات مهمة أول فترة ده يعني حاجات عجيبة جدا لكن كلينا في الحجر الصغير اقدمي لما نملك الكبار اللي كبير هل في مملكة في الدنيا كبير إلى ما لنهاية ولي جاء في العاكر وإيه افترد الحجر الصغير اللي اتقطع غير يد هو المسيح لأن المسيح اتولد بدون داعها برده يعني اتولد مجير عبر ده الحجر ده قطع من غير وبعدين الحجر اتصرف في الانسان طبق القمر بتاع العالم المتغيره دي فالله نموها على الارض وبعدين الحجر الصغير ده صار جبل كبير راجل الجبل ده في الجبل الكبير فلاقي ان الجبل الكبير ده ملى كل الايه ملأ كل, كل الاحاي جبل كبير وملى كل العالم هو ده طب حاجه حاجه جدا إن ان حتى في النبال او في الاحلام بتاع جمال تبص تلاقيها رقص المفيش حتى في الثلاثه اللي انا اتكلمت عليهم النهارده ضربت صفر جمال يبص يلاقوا واحد رابع وهو فيه ماشي امامي والرابع ده جديد يا اولاد الايه يعني هو ده مفيش كده الا انا لا ثلاثه من ده يقول له احضر هنا الاله من جم في اما ان كان يا صاحبي انا استغربت قاعد يعني هو استغربت كده في, في الكلام بتاعه ان العظيمة العظيمه ما عظيمة كانت من غير المسيح لازم تكون لها نهايه الحجر من نوع واحد لان المسيح له طبيعه واحده اما التمثال فتمثال من خمس انواع وهذه طبيعه العالم يعني العالم دايما كل السل الأمني طبيعي مفصل على بعضيه لكن المشي طبيعي واحد بس. الحذر صغير، الخمس واحد، نفوت في ذلك أنجل يقول يعني هي يسوي في الثلاث موجودة نفس الفطر. номер أربعة الحذر لما إنه ابتدى بس ابتدى من الحذر جه همية ولا قليلة همية، أنتي ما أحد لكن الممالك العظيمه الذهب والفضه والحاجات دي اسمها منطق لما بيجي لنا الماده كده في منطق ودي طبيعه في السي دي كونسيبت حاجه احترام كده لكن الـ سي يكبر يكبر يكبر ليه؟ اللي بيخدم الخدمة على حساب الخدمه نفسها ما ينفعش انك تاكل وتجري ان ايه؟ كبار لكن في دول صغيرين ربنا لازم هم يكبروا هو العالم دي كلها ايه تجوله دين تجوله فالحجر الاول كان ان هو عجل الاهمية كان مردت مردت المسيح على الارض ثم بعد ذلك صار الحجر عزيلا عكس ممالك العالم وهذا جا ينبدأ ان عمل الله ينبدأ ان يبتدئ هادئ بهدوء يتعودين السابق والسيحة السرع وانتقلب الدنيا فيهم بلينة لكن كل ما كان معايا انا كل ما كان حياتي فيها وضععه وجود محبته للمسيح كده فالتفات في القلب كده كل, كل ما انت كنت بقيت حاجه صغيره في اكبر من انا المسيح كل ما اتغيرت بقى من حركه تفكير وتبدي كلام كلام اكتر من اللازم مش دي المسيح لكن اتاكد ان حاجه هيهجن جدا لو الدنيا الجايه هاديه من حياتي كلها العجيب جدا أن الرساله كانت ما كانت إثارة، لكننا مثلاً كمثال كبير، حد الكبر كبر، لكن إذا لما كبر ملع العالم دي كل، رأي يعني هموري كبيرة العالم، لا علمت حد، لا علمت معين، لا حد معين كبر، السرير يكبر لغير معين وق، مثلا يعني. يعني الامبراطورية المنهية كبرت كبرت ومثلًا الريطانية العظمى واندلترة كبرت كبرت يعني ايه؟ بفوقت بكي نبس محززين. لكن الحذر اللي اتقطع من السابيريا اللي هو اللي فيها كبرت ومالع كل ما هيثبار كبرت هيثبار كبرت عمل في كل اللي عاوزيني عمليه لاملتكاد النابس حسب نفسه ويالا ما تقيت حربت من هنا في السرق لكن الجبل ممكن يظهر يتوى لأن الجبل دي صنع الله هكذا هو نفسك نفسك الحين الثاني في الحفقة نحن هنا أربعة لون أني بوحت مسكت كان رأى الحين غضى على أسراكه وأزعى أحضر السكناء كالعادة كنا نعرف جميعا سبعة ثلاثين ميتانيال كان مسمين ثلاث شخصة وثلاث شخصة يدوم بشاثرة ثلاثة وعبد ميتان لأساني كلها أين شرطين فكان اسم بل شخصة إذا هو أبو أقول له يدى الشخصة الكبير اللي هو. من حيث أني أعلم أن فأنا أحصل عليك ترجعني برؤية حلمي الذي رأيته وبتاعة جيبه شيء. ايه كثيرين قالوا كثيرين قالوا كثيرين كثيرين وأوراقها جميلة وصدرة وطعام الحلم وأصطنع كثيرين وكثيرين وكنت أرى رؤية رأسي على كرسي وإذا بسهد الخدوث نزل من السماء. ممكن يتسهد الخدوث جايتي الملاك يقول ربنا فصلت بكثيرين وطعنا كثيرين اقطع الخدر وقصنعها ويرموها في الارض ولكن اتركه الزهر في الارض وبخيل من الحديد من الحياة في عصر الحق ولا يكسر لجناد السماء ولكن يصيبه مع الحيوان في عصر الحق يتقلق قلبه عن الإنسانية ويُعطى قلب الحيوان والطمط عليه ثمع التثمانة هذا الامر بقضاءه الثاهرين والقصم بكلمة الصدسين لكي تعلم الأحياة أن العلم متصل في مملكة الناس انه فيعطيها من النساء وينصب عليها أدنى الناس هذا الصلم رأيته أنا مبقى بمصر الملك أما أنت هذا الشخصر تبين تعبيره لأن السكناء لك لا تقومون أن يعرفونه أما أنت فتستطيع لأني كروة في كروة التي ألا أبقى بكي إن هذا العرب يعني كيف كيف تبقى أختي إذا كنتم ننفذ ربنا المسيحي لنظر غير المسيحيين أن يعترفوا أن يتيني أشهر روح الآله الإنس حتى لو يبايتنا الدلالة عنينا شامتحناتنا درجاتنا، في أي شيء لكن يعترفون أننا فينا إيه فينا روح الآله الإنس لكن لو تصرفنا تصادقات يحسر سيقولوا هل أحسنا وقفنا وهم مريدون نحن وقفنا لكن حتى لو تبايتون وما هعطرفوا أننا فينا روح الآله الإنس قالوا لي إيه تقلنا باته ها أعطى المجدد الله الأول وقال له الحسائة بمثار السجارة قال له انت تجار السجارة هل يجانس أوراقها الواء هذا هو سعيد وهذا قضاء معاني الذي يأكل على سيدنا يطربونك من المسي وكثلت فيناك مع حيوان البارد ويطعمونك الأنس كثيران ويجانونك يعني يمضل عليك مجد كامل وقامت عليك سبعة أزمان سبعة كمين حتى تعلم أن العين تثلت في مملكة الناس ويرقيها من المساعدة وحيث أن أمروا بطرق سطول السجرة تجمع فضعات تثلت حتى فإن مملكة تثلت لك عندما تعلم في السماء والقامل لذلك أيها المملك تثلتك المخيرات المخول أمامك وصارح فقاياك بالدري وأتاند بالرحمة للمساعدين لعلّم يقال. حطمان كده الكلام كان ازاي قال لي الخيل ده معمول عليك انت وانت يا سعيد هتتحول لحيوان هيتروك وهتعيش في البريه وتقعد تاكل من الحشيش والاكل بتاع النبات وده الحل الوحيد ليك ايام ملك ان انت كسوف لان دايره الخيل المستدره ما بتعيش خالص خد له الجبره بتاعها فمعناها ان ربنا دايما ما بيرقصش على الانسان لكن بيسيبه مجال للايه فالجريب <تصفيق> يا أولاد إنه نبقى في مصدر جواسنا مصدر كان يقول العمالي ما مستميه قاتتني يا أولاد فالربي مسئيبه العالم كله طوار وخميين أو عشيين أو غير مسئيين كلهم بيه فطوار فالجريب للجربيب هم بسجر أسعيه جدا ليقوله تنبدأ على كرة انهو هو ايه الملك الجديد مسيح الرب نتخيل ان كوره الراجل ده كان ربان مسمي المسيح الرب عشان كوره في الملك مين اللي معلمه ملك مين اللي ربنا معينه ليه لو عرفت يا رب ده كان ربنا بس المسيح الايه الرب مين اللي معين السيد المسيح نعم الربان المعين ستبقوا مثل احسا كنيسة من قوموا يقول ايه يا رب رأيس ايه الرجان الرئيس والجندة والسرق وقم بيهم عجاب الرجان اللي حكيم حكمة كل ايه بكاريسات لان لما يبقى الرجل بحكم البلد حكيم ربنا بجي نعمل يتكم بالعدل على قدر بيعمل اعمال سويته ما بيعمل في فربنا فربانا المعين و ربنا لنعمل الزباك و ربنا لنعمل الزباك كمان اوه لازم هو الحال محتاج لواحد كده قالوا اسمع يا حضر جميلة انا عاوزك يقول انت حوزيت بداية ايه لما اكدت نلقت من السماء لما نجفت من السحان وكدت من ان انت ايه ما وقت المالك كده إليك كده على باب إذاء ال... الأصوار بتاعتنا عليه وإن أنا بريد إيه كله أنا بطوة واختلار أنا راجع بطوة اللي بطعالة بطنة هتنتي بتبع حيواني ما هيك كفية دعا لما ربنا يدي الإنسان نعمة ليبتنوا الإنسان يدين يتكب مين هو لما رباني إيهدان نعمة استطع أكثر بسك الحمد معيات نعم انتي حتى تتبادي ويكون تبادي ده الله نفسه سلمة الله ويأخذ لين يجبه سنت اقول لي لأن الله نظر صباعي. في صباعي تخدمت له نعم الصنف ده تقول ما تطبع اكثر ربنا يجيله ايه اكثر الصنف ربنا يجيله كتقول لي العادل قال لي بشدة تسيقاته وهو ينجل مع الجعب المعيز ويسرر يوجد عن كيح طيرات ويسر فيه الأبناء فيه فالإنسان حيث ساعته في الكبريات يسميه هل يساوي الإنسان يشيه الكبريات بطم لا أعود الكبريات مكان جميلة حيوان تحرى له نبوخة مستر مجد، لكل كبرياء يبقى إيه؟ ده حيواني الانتان يدخل الكبرياء يبقى إيه؟ يقعد مع من قدام الحل يه؟ لذلك كله ان ويطبع لما ويطبع يرجع ربنا اللي ملك ربنا اللي بيعملت ملك ربنا اللي بي ربنا اللي بي نجيكي نعمة الناس ربنا اللي بيجعل حياة كويسة ربنا اللي بيجاكي كل حاجة كويسة فيك أتنا مجيكي حاجة من نفسك، الداعي تجيب ان انت فيش حاجة كويسة من ناسك إذا انت من قلت لأني يداي صنع هذه الأمور سامحين لك الاسم الوحيد ده ربنا عني هكذا قطل عبر أفات المعاقل والفقط قدام أتنا نتكيب تاني يعني ايه ذا حيوانيا انا اقفض كثير انا اقفض ايه فرق لانسان الحيواني اقفض كإنسان دفن فيك بريان يبتد ينكب اعمر من الناس اذا ده عنده عائلة اذا عنده عائلة موح الحيوان موحن ديك حاجة فالحيوان ايه ده عنده الله كان وإيه وإيه حاجة تجيب اقترو بقى يتقفر للمسك الجار وكثو لا الحلوان هي فلان لطيف سمقة كثيرة ومشي فوصة البعض في العالمين سمقة تتعرفت وفلها استرع ده هي الحياة قالوا مالهي البناء دي عملي البناء دي عملي كل ربنا نزيل اوه ويسترع ويقول لك لا انا ما استرعتها الحياة قالوا يا اللي مقوله كده فانا معنى كلامي ان هو بيبقى خاوان بيه مجنون ولا ممكن نتكلم معاه الطواط يقدر الانسان يرفع نظره الى فوق ويقول كده في نفسه انا ان بوكال رفعت عيني الى السماء فرجع الى عقله بس ده يعني خلاص الكلام اللي انا قلته هو الكلام العالم نبوخذ نصر. أنا نبوخذ نصر. رفعت عيني إلى إين؟ إلى السماء. عين. الأول أنا نبوخذ نصر. نزلت نظر لنفسي فطلع مني إين؟ عين. أنا نبوخذ نصر. رفعت نظر إلى إين؟ إلى السماء. فرأيت إيش؟ رأيت إيش؟ غير عيني ولا. الإنسان اللي يسير وكان يحب نفسه يحبه هو من بنابراین موضوع ت론 ورابن اینطوریه من اینکه برای اینکه دقیقاً بگم که